في العالمين إنك حميد مجيد إنك باب ر ك على المسح ع ى إ ب ر ا ه ي وعلى أهل العالمين قال المصنف غفر الله إبراهيم لنا في حميد مجيد غفر إنك ا ا باب ا د س س ل م على الخفين وهذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى وحفظه بعد باب الوضوء م ب ا ش ر ة وذلك ل أ ن المسلم حينما ي ت و ض أ قد يوجد على قدميه خفا فجاء ب أ الخف ح ك ا م المسح على الخفين حتى يتمم الكلام على ا ل ط ه ا ر فقال باب المسح على الخفين وضبطه المصنف حفظه الله في ضابطين س ن ي ن الضابط ا ل أ و ل وهو شروط المسح على الخفين والضابط الثاني وهو م ب ت ل ا ق المسح أ م ا الضابط الثالث فقد بين فيه م د ة المسح فقال باب المسح على الخفين والخف هو ما يلبس على القدم ف إ ن كان من جلد سمي خفا و إ ن كان من قماش أ و صوف أ و نحوه سمي جوربا فيتناول الكلام على المسح على الخفين اللي هو من جلد والمسح كذلك على الجوربين ا ل ذ ي ن يصنعان من قماش أ و صوف أ و ن ح و ه م والمسح على الخفين دليله الاجماع إ ج م ع الدليل الأصلي ا ل إ ع م الاحاديث التي وردت فيه وقد وردت فيه ما يقرب من ث م ا ن ي ة واربعين حديثا منها الصحيح والضعيف والحسن وقال النووي رحمه الله اجمع من يعتد به على جواز المسح على الخفين في السفر وفي الحضر سواء كان ل ح ا ج ة او لغير ح ا ج ة ومعلوم أ ن ه يخالف أ ه ل ا ل س ن ة في ق ض ي ة المسح على الخفين يخالف في ذلك ا ل ش ي ع ة الروافض والخوارج لا يرون المسح على الخفين ل أ ج ل هذا ذكر النووي رحمه الله فقال أ ج م ع من يعتد به إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن الروافض والخوارج لا يعتد بهم في قضيه ا ل إ ج م ا ع فقال اجمع من يعتد به على جواز المسح على الخفين في السفر وفي الحضر سواء كان ل ح ا ج ة او لغير ح ا ج ة يعني البعض قد يتصور ان المسح على الخفين لا بد ان يكون ل ح ا ج ة فبين ان الاجماع منعقد والاجماع ح ج ة ش ر ع ي ة ودليل شرعي بين ان المسح على الخفين يجوز سواء ل ح ا ج ة او لغير ح ا ج ة وسواء في السفر او في الحضر سواء سفرا أ و حضرا ومن ذلك أ ن العلماء رحمهم الله ذكروا ق ض ي ة المسح ع ل الخفين حتى في كتب ا ل ع ق ا ئ لماذا ل أ ن ه ا كانت ع ل ا م ة ف ا ر ق ة بين أ ه ل ا ل س ن ة وبين غيرهم من الخوارج والروافض والرواف. فلذا كان العلماء في كتب ا ل ع ق ي د ة يعدونها ع ل ا م ة على كونها من عقائد أ ه ل ا ل س ن ة فكانوا يذكرونها في باب العقائد مع أ ن ه ا م س أ ل ة ف ق ه ي ة لكنهم كانوا يذكرونها في كتب العقائد ل ل د ل ا ل ة على يعني للتفريق بين أ ه ل ا ل س ن ة وغيرهم ممن لا يرى المسحر الخفين كما قلنا ك ا ل ش ي ع ة والراس وقال ابن المنذر رحمه الله أ ج م ع و ا على أ ن كل من أ ك م ل طهارته ثم ل ب ث خفيه و أ ح د ث أ ن له أ ن يمسح عليهم قد يتوارد نحن نعرف أ ن في ا ي ة الوضوء ذكرناها في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة وذكر الله عز وجل فيها غسل الرجلين غسل الرجلين فقد يفهم البعض أ ن المسح على الخفين منسوخ ب آ ي ة ا ل م ا ئ د ة التي أ م ر الله عز وجل فيها بغسل الرجلين في ف حديث جرير قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم ت و ض أ ومسح على خفيه كان إ ب ر ا ه ي م النخعي رحمه الله يقول كان يعجبهم هذا الحديث الواحدث جرير لماذا ل أ ن ه بين أ ن المسح على الخفين ليس منسوخا ب أ و لم ينسخ ب آ ي ة المائده بل بل إ ن المراد مع الجمع بين ا ل آ ي ة والحديث و إ س ل ا م جرير هذا الذي راه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد نزول آ ي ة المائده اذن بعدما نزلت ا ل آ ي ة على النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل أ م ر بغسل الرجلين ر أ ى جرير النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ا ل خ ف ي فهذا يدل على إ ي ه على أ ن الغسل له موضعه والمسح له إ ي ه موضعه فاذا كانت القدمين عليهما ا ل خ ف ة أ و الجورب مسح عليهما وان كانت ع ا ر ي ة من ا ل خ ف ة أ و الجورب كان ا ل أ م ر بالغسل إ ذ ن الغسل غسل الرجلين له موضعه والمسح له ايه موضعه تمام قال كان يعجبهم هذا الحديث ا لان م جرير ل أ إ س ل ا م جرير كان بعد نزول آ ي ة ا ل م ا ئ د ة فهو إ ذ ن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وراه يمسح بعد نزول ا ل آ ي ة ف ه ذ ا ي د ل على أ ن المسح على الخفين لم ينسخ ب آ ي ة ا ل م ا ئ د ة التي فيها ا ل أ م ر بالغسل طيب أ و ل ضوابط هذه ا ل م س أ ل ة ضبطها في ثلاثه ضوابط الضابط ا ل أ و ل شروط المسح على الخفين ثلاث شروط ماذا اتفقنا ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة أ ن الشروط إ م ا ان تكون شروط ص ح ة أ و شروط وجوه اما أ ن تكون شروط ص ح ة او شروط وجوه هذه شروط شروط صح ة ا ذ ا لا يصح المسح على ا ل و ف ي ن الا اذا توفرت هذه الشروط الثلاثه واضح قنا الا اذا توفرت هذه الشروط طيب ومعنى ومعنى ان نقول ان هذه ش ر و ط معناها انه لو انتقد شرط واحد بطل المسح على ا ل و ف ي ن نحن قلنا شروط ص ح ة إ ذ ا انتقد شرط واحد حط ايه لا يصح إ ذ ا لا يصح المسحر الخفين إ ل ا إ ذ ا ت و ف ر ت هذه الشروط ا ل ث ل ا ث ة ما هي هذه الشروط قال لبسهما أ ي لبس الخفين بعد كمال ا ل ط ه ا ر ة ا ل م ا ئ ي ة إ ذ ن ا ل ط ه ا ر ة عندنا إ م ا أ ن تكون ط ه ا ر ة م ا ئ ي ة أ و تكون ط ه ا ر ة ت ر ا ب ي ة أ و يسمونها ط ه ا ر ة البدء ط ه ا ر ة ا ل م ا ئ ي ة التي يكون تكون به باستعمال الماء في رفع الحدث كالغسل والوضوء وغير ف إ ذ ا حتى يصح المسح على الخفين لا بد أ ن تكون قد توضات أ و قد تطهرت طهاره م ا ئ ي ة يعني سبقهما غسل الرجلين وليس المسح لبسهما بعد كمال ا ل ط ه ا ر ة ا ل م ا ئ ي ة دليل ذلك حديث المغيره رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ف ت و ض أ فاهويت ل أ ن ز ع خفيه فقال صلى الله عليه وسلم دعهما ف إ ن ي أ د خ ل ت ه م ادخلتهما طاهرتين أ طاهرتين فمسح عليهما وهذا يرويها ايضا المغيره بن شعبه رضي الله عنه أ ن ه ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفيه لكن الشاهد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما ف إ ن ي أ د خ ل ت ه م ا طاهرتين يبقى اذن حتى يمسح عليهما لا بد أ ن يكون سبقهما ا ل غ س طيب إ ذ ن ص و ر ة ا ل م س أ ل ة لو أ ن ر ج ل ت و ض أ و غسل رجليه ثم لبس الجورب أ و الخف ثم أ ح د ث فله أ ن يمسح على الخفين ت و ض أ للظهر ولبس بعدما توضا لبس الجورب او الخف و صلى الظهر وبين الظهر والعصر انتقض وضوءه فلما جاء العصر اراد ان يتوضا للعصر فتوضا حتى وصل الى الرجلين فله ان يمسح على الجورب او الخف مسح في العصر ثم جاء المغرب و قد انتقض وضوءه بين العصر والمغرب فاراد ان يمسح في وقت المغرب ا ل ط ه ا ر ة ا ل س ا ب ق ة خلع خفيه بين العصر والمغرب ثم لبس الخفين لبس الخفين اخر م ر ة ت و ض أ فيها هذه اخر م ر ة مسح على قدميه او غسل قدميه في العصر مسح اذن هل له ان يمسح على ا ل ق د م ي بعدما خلع الجورب او الخف ثاني م ر ة لما أ د خ لبس ا ل ج و ر أو الخف لما ل ب الجورب أ و الخف لبسهما على ط ه ا ر ة مائيه ة أم ط ام ر ة ط ه ا ر ة مسح إ ذ ن لا يجوز له حينئذ أ ن أن يمسح انما يشترط حتى يمسح على الجورب أ ن يكون لبس الخف أ و الجورب وقد سبق هذا اللبس ط ه ا ر ة م ا ئ ي ة يعني سبقه غسل القدمين لقوله ف إ ن ي ادخلتهما طاهرتين قال ابن ق د ا م ة لا نعلم في اشتراط تقدم ا ل ط ه ا ر ة بجواز المسح خلافا ً ي ع ن ي هذه ا ل م س أ ل ة لا خلاف فيها أ ن يشترط اللي هو اشتراط أ ن يلبس الخف على ط ه ا ر ة م ا ئ ي ة الشرط الثاني سترهما لغالب محل الفرد ما معنى محل الفرد اللي هو القدمين إلى الكعبين وما الكعبان الكعبان هما العظمان الناتئان أ ع ل ى ا ل ق د م يبقى ده محل الفرد يعني اللي الواجب غسله هو القدم حتى تعلو للعظمين الناتئين على ا ل ق د م أ ع ل ى ا ل ق د م د و ل محل الفرد إ ذ ن يشترط في الخف أ و الجورب أ ن يغطي غالب محل الفرد غالب محل الفرد ما معنى هذه ا ل م س أ ل ة لو أ ن ر ج ل لبس الجورب والجورب سليم غير مقطوع ولا مخروق ولا كذا ي ب ى ده م غ ط محل الفرد ولا لا م غ ط محل الفرد هذا ي ج ز المسح عليه ما في إ ش ك ا ل طيب لو لو افترضنا أ ن لابس جورب أ و خف وهذا الخف مقطوع أ و مخروق يعني فيه في ه في أ ك ث ر من مكان فهل يجوز المسح على ي يعني يجوذ ه ع المسح ل الخف أ و الجورب إ ذ ا كان مثلا ً مقطوع فيظهر أ ص ب ع من ا ل أ ص ا ب ع او جزء من القدم من هنا أ و من هنا هل يجوز المسح على هذا الخف هل يجوذ المقطوع س ح على الخف ل ا م أ و الجورب المقطوع المخروق اللي في ه خرق وخرق وخرق هل يجوز المسح على هذا قولان للعلماء قول ا ل أ و ل قالوا يشترط أ ن يكون الجورب سليما غير مقطوع فحينئذ يقال يشترط أ ن يغطي القدم القول الثاني وهو الصحيح أ ن ه يشترط أ ن يغطي غالب, القدم غالب القدمين غالب ا ل ق د م وقالوا إ ن الجورب لو غطى غالب القدم يعني إ ي ه الغالب الغالب أ ك ث ر من النصف قليل يعني مثلا لو مقطوع م ر ة واثنين و ث ل ا ث ومرة يعني يظهر ي منه ا ل أ ص ب ع من هنا وجزء من هنا وجزء من هنا يجوز المسح على الجورب إ ذ ا كان فيه يعني خرق واثنين و ث ل ا ث ة يجوز نعم يجوز لماذا قالوا لان غالب ا ل ص ح ا ب ة كانوا فقراء كما تعلمون وكانوا يمسحون على خفافهم وهي مخروق وكان هذا غالب أ ح و ا ل ه وهذا اختيار شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى ومذهب ج م ا ع ة من أ ه ل العلم إ ذ ا لو سئلت هل يجوز المسح على الخف المخروق يجوز أ م لا المقطوع يجوز أ م لا يجوز طب مثل يجوز المسح عليه إ ذ ا زادت هذه الخروق التي في الجورب عن عن النسخ ي ع ن حتى يخيل يعني ك أ ن ه مش لابس الايه الجورب لكن لو الجورب اللي هو السليم ل ل ي هو ا الذي يغطي اكثر من نصف القدم جاز المسح عليه الشرط الثالث طهاره ة ع ي ن م ا طهارة عين ماذا ط ه ا ر ة الجورب او الخف ط ه ا ر ة الجوربين او الخفين بمعنى ان يكون الجورب اللي هو الشراب ل ل ي هو ا او الخف مصنوع من م ا د ة ط ا ه ر ة فخرج به لو صنع مثلا من جلد الخنزير و احنا اتفقنا أ ن ج ل د الخنزيري و الكلب لا يطفر ولو دوب وضح ا فيشترط أ ن يكون الجورب أ و الخف مصنوع من م ا د ة ط ا ه ر ة فيقال يشترط ط ه ا ر ة عينهما ل أ ن لو ك ا ن مصنوع لو كان نجسا من م ا د ة ا ل ن ج س ة فحينئذ لا يجوز لا المسف عليه ولا يجوز للبس هذا الجورب أ ف ض ل وملابسه ا ل ص ل ا ة به فيشترط أ ن يكون الجورب أ و الخف مصنوع من م ا د ة ط ا ه ر ة خرج بهما لو صنع من جلد ا ل ك ل ب أ و جلد خنزير أ و جلد لم يدبغ الضابط الثاني مبطلات المسح على الخفين إ ذ ن علمنا ا ل آ ن أ ن ه يشترط رجل توضا في الصباح وغسل قدميه كان من ا ل ل ذ و ء غسل القدمين ثم لبس الجورب ف إ ن ه يجوز له أ ن يمسح عليه على ما س ي أ ت ي ن ا يمسح يوما وليله للمقيم و ث ل ا ث ة أ ي ا م بليالهن للمسافر لكن هناك مبطلات للمسح على الكفيه لو تلبس ب و ح د ة منها حينئذ يبطل المسح على الخفين ويشترط أ ن يخلع الخف أ و يخلع الجورب حتى يغسل القدمين ما هي هذه المبطلات أ و ل ا الحدث ا ل أ ك ث ر الحدث ا ل أ ك ث ر سواء كان باحتلام أ و ج ن ا ب ة أ و حيض و ن ف س ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة او غير ذلك المهم اذا أ ج ن ب الرجل أ و ا ل م ر أ ة ج ن ا ب ة حد او احدث حدثا اكبر حينئذ ن الواجب في حقه ماذا الغش فلا بد ان يخلع الخف او الجو وضح ا يب من مبطلات المسح على ا ل خ ف ي الحدث الاكبر فان الحدث الاكبر يشترط فيه ماذا الغش طهارته الغش فحينئذ ن لا بد ان يخلع الجورب او ان يخلع الخف في حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ي أ م ر ن ا إ ذ ا كنا س ف ر ا أ ل ا ننزع خفافنا ث ل ا ث ة أ ي ا م وليالهن إ ل الا من جنابه إ من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم فلا إ ذ ن لو ل ب س الرجل خفيه على ط ه ا ر ة م ا ئ ي ة ثم نام وقام من نومه ف أ ر ا د أ ن يتوضا يجز له ا ل م س ح على الخفي نعم ن يجز له ا ل م س ح على الخفي طيب لو أ ح د ث حدثا اصغر من بول وغائط وقضى حاجته يمسح على الخفين نعم يمسح على الخفين متى لا يمسح على الخفين اذا أ ح د ث حدثا اكبر ك أ ن ه نام فاحتلم في نوم حينئذ طهارته الغش فلا بد أ ن ي خ ل ع الكفين أ و الجوربين على المذكور ا ل أ م ر الثاني من النواقض انقضاء ا ل م د ة حدد النبي صلى الله عليه وسلم م د ة للمسحر الخفي لهو يوما وليله للمقيم و ث ل ا ث ة أ ي ا م وليله ا ن للمسافر ف إ ذ ا مسح يوما وليله وهو مقيم حينئذ انتهت ا ل م د ة التي أ ذ ن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أ ن يقلع الخف ة أ و الجورب ويغسل و ي ت و ض أ أ و يتطهر ط ه ا ر ة م ا ئ ي ة ثم يلبس الجورب إ ن أ ر ا د م ر ة أ خ ر ى ويمسح م ر ة أ خ ر ى يبتدئ يوم و ل ي ل ة م ر ة ث ا ن ي ة أ و إ ذ ا كان مسافر ف م د ة ث ل ا ث ة أ ي ا م ثم يخلع الخفين أ و الجورب ويغسل يتطهر ط ه ا ر ة م ا ئ ي ة ثم إ ن أ ر ا د لبس الخف م ر ة أ خ ر ى وابتدا ث ل ا ث ة أ ي ا م إ ذ ا كان مسافرا ي ب ضمن نواقض او مقتلاط المسح على ا ل ق ف ي ن ي ان ا ل م د ة تنتهي ا ز ن له في يوم و ل ي ل ة او ث ل ا ث ة ايام <تصفيق> تمام افرض انه لم ينقض وضوء في ا ل يوم وليله هذا سنتكلم عليه في الضابط الثالث ان شاء الله ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة او ا ل ن ا ق ض الثالث وهو خلع الممسوح عليه خلع الممسوح عليه بمعنى ت و ض أ ولبس الجورب ت و ض أ ولبس الجورب ومسح عليه يعني ت و ض أ في ص ل ا ة الظهر قام صلى الفجر و ب ط ه ا ر ة م ا ئ ي ة ولبس الجورب من ص ل ا ة الفجر وذهب إ ل ى عمله فمسح عليه في ص ل ا ة الظهر ثم لما رجع الى البيت مثلا في ص ل ا ة العصر بوا في صلاه الظهر مسح على الخف لما رجع الى بيته خلع الجوربين س ا ع ة العصر لبس الجورب مره اخرى يبقى هو خلع الممسوح عليه بعد ا ل ص ل ا ة و اخر م ر ة كالمسوح م بدس ممسوح عليه ا ل ط ه ا ر ة اخر ط ه ا ر ة ايه مسح عليه خلاص يبقى اذا لبس الجورب م ر ة اخرى هل له ان يمسح عليه لا ليه لانه خلع الممسوح عليه الممسوح عليه طيب خذ ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة حتى تتضح لك ا ل م س أ ل ة رجل توضا في ص ل ا ة الفجر ولبس الخوف لم يحدث في ا ل س ا م ن ه صباحا خلع ا ل ج و ر ما أ ح د ث ولا مسح عليه ثم لبس الجورب م ر ة أ خ ر ى في ا ل ت ا س ع ة مثلا ن ه ذاهب إ ل ى عمله هل يجوز أ ن يمسح عليه في ص ل ا ة الظهر يجوز الجورب لم يمسح عليه نحن اشترط نقول خلع الممسوح عليه خلي باله هو لبس الجورب وخلع الجورب ولبسه م ر ة أ خ ر ى دي كلها ط ه ا ر ة م ا ئ ي ة ل أ ن آ خ ر ط ه ا ر ة له غسل القدمين يبقى إ ذ ن خلع ومسح المهم أ ن آ خ ر ط ه ا ر ة إ ي ه ط ه ا ر ة مسح ولا غسل غسل اذن يجوز له المسح واضح يبقى ده الفرق ان احنا اشترط نقول خلع الممسوح عليه مش خلع ا ل ج و ر ة ولا الخف لا يشترط أ ن يكون قد مسح على الخف حتى نقول إ ذ ا خلع الممسوح واراد ان يلبسه مره نقول انقضت ا ل م د ة طب لماذا الشرط الاول اللي ذكرناه لبسهما على ط ه ا ر ة م ا ئ ي ولما لبسه م ر ة ث ا ن ي ة كانت ط ه ا ر ة مسح واللغت ل م ا م سيتمان ن ا ا ل ل ك كله إن شاء الله. الضابط الثالث مدة يمسح يوما و ل ي ل ة للمقيم و ث ل ا ث ة أ ي ا م وليلهن ي للمسافر ا ل ح د ي ث الذي ذكرناه ا ل أ و ل حتى تتضح ا ل م س أ ل ة ما معنى يمسح يوما و ل ي ل ة للمقيم و ث ل ا ث ة أ ي ا م وليلهن ي للمسافر متى يعد هذا اليوم و ا ل ل ي ل ة هل يعد من أ و ل ا ل ط ه ا ر ة من حين لبس ا ل ج و ر ة ي ب د أ يعد يوم و ل ي ل ة أو من حين الحدث أ و من حين ب د ا ي ة المسح ف ص و ر ة ا ل م س أ ل ة رجل ت و ض أ في ص ل ا ة الفجر ولبس خفا أ و جورا فلبسه بعد ص ل ا ة الفجر م ب ا ش ر ة أ و مع ص ل ا ة الفجر م ب ا ش ر ة ي ب د أ وقت ا لبس ل الجورا احدث في ا ل ع ش ر ة صباحا يبدا ب د ا ي ة الحدث متى انتقد وضوءه في ا ل ع ش ر ة متى لبس ا ل ق ف في ص ل ا ة الفجر طيب في ص ل ا ة الظهر أ ر ا د أ ن ي ت و ض أ ويمسح على الجور فمسح على الجور في ص ل ا ة الظهر إ ذ ن عندنا ث ل ا ث ة مساء هو ا ل آ ن له يوم وليل كمقيم هل ي ب د أ يعد اليوم وليل ا ل من ب د ا ي ة لبس الجور أ م من ب د ا ي ة الحدث أ م من ب د ا ي ة المسح ثلاث حالات الصحيح أ ن ه يعد يوما و ل ي ل ة من ب د ا ي ة المسح لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم ي م س ح المقيم يوما وليله يبقى إ ذ ا متى يعد اليوم و ل ي ل ة وكذلك المسافر من, من متى يعد ا ل ث ل ا ث ة أ ي ا م من ب د ا ي ة المسح إ ذ ن هو ممكن يمسح أ ك ث ر ممكن يصلي أ ك ث ر من خمس صلوات وهو مقيء وهو لابس للجورر او الخف فمثلا لو أ ن الرجل ت و ض أ في ص ل ا ة الفجر ولبس الخف أ و الجورر فلم يحدث إ ل ا في ص ل ا ة العصر أ ح د ث بعد الظهر ومسح بعد العصر ما هو مسح للعصر فله أ ن يعد و ليوم للعصر ليوم الثاني ق ا ت ك ي ب ق ى صلى كم صلاه وهو لابس الجورب س ب ع ة يبقى مش معنى أ ن ه هو يمسح يوم و ل ي ل ة أ ن ه هو يمسح خمس صلوات لا أ و يكون لابس الجورب لخمس صلوات لا إ ن م ا يمسح يوم و ل ي ل ة من ب د ا ي ة المسح يعد يوم و ل ي ل ة ماشي ا خ ل ن ا طيب ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة هل ا ل أ ف ض ل ان ا ل إ ن س ا ن يلبس م س ح يعني ي الجورب ل أ ج ل ان يمسح عليه أ و ان الغسل أ ف ض ل غسل الرجل أ ف ض ل ام المسح على الخفين أ ف ض ل أ و بعض الناس ممكن يكون لا لبس ا ل الجورب وهو متطهر ولبسه على ط ه ا ر ة لكن ك أ ن ه يحيك في نفسه شيء فيقول لك والله أ ن ا إ ي ه خلينا في المضمون و أ غ س ا ل أ ر ض خلاص ف أ ه ل العلم رحمه الله تعالى منهم من يقول الغسل أ ف ض ل خلاص ل أ ن هذا الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى و أ م ر الله تبارك وتعالى به ومنهم من يقول لا المسح أ ف ض ل يعني ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان لابس الجورب فالمسح أ ف ض ل لماذا قالوا ل أ ن ه ا ع ل ا م ة أ ه ل ا ل س ن ة وهي فارق بين أ ه ل ا ل س ن ة وغيرهم من الخوارج والرافض فحينئذ المسح أ ف ض ل وكان النبي صلى الله عليه وسلم ي أ م ر ن ا إ ذ ا كنا سفرا أ ن نمسح على خفافنا ث ل ا ث ة أ ي ا م وليله ا فكان هذا قال ي أ م ر ن ا محل الشاهد قوله ي أ م ر ن ا والقول الثالث وهو الصحيح أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يتكلف لهذه ا ل م س أ ل ة فمن كان لابسا للخف على ط ه ا ر ة م ا ئ ي ة و أ ر ا د أ ن ي ت و ض أ فيمسح على ا ل خ ف ي ومن لم يكن لابسا للجورب أ و الخف فلا يتكلف أ ن يلبس الجورب أ و الخف حتى يمسح عليه وحينئذ يجمع بين المراد ب ا ل آ ي ة والمراد بالحديث طبعا لا خلاف ل أ ن كما قلنا ثبت أ ن ا ل آ ي ة ليست ن س خ ة للحديث وهذا كان ش أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه لم يكن يتكلف لبس الجورب ولا المسح عليه ف ا ل م س أ ل ة على حسب الحال لا يتكلف ا ل إ ن س ا ن ف ي ه وهذا هو ا ل أ ف ض ل ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن بعض الناس قد يكون يعني ع ف ا ن ا الله واياكم مكسور ومكسور وركب مثلا ج ب ي ر ة او دراعه مجبس مثلا جبسه او كذا فهل له ان يمسح على هذه ا ل ج ب ي ر ة ام ان المسح ف ق ط على الخفين فلو ان ر ج ل كسر ا ل ز ر ا ع وركب مثلا جبس جبيرة على ا ل زراعه ل يجوز له ان يمسح على ا ل زراعه ام لا اولا غالبا ا ل ح ا د ي ث التي وردت في ا ل م س ح على ا ل ج ب ي ر ة كلها ضعيف ا ل أ م ر الثاني أ ن ه يجوز ا ل م س ح على الجبيره وهذا قول ا ل ا ئ م ة ا ل أ ر ب ع ه يجوز ا ل م س ح على الجبيره قول ا ل ا ئ م ة ا ل أ ر ب ع ه فعن ابن عمر رضي الله عنه قال من كان له جرح معصوب عليه معصوب يعني ايه مجبور عليه الجبيره ت و ض أ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصاه الجبير طيب دليل المسح على ا ل ج ب ي ر ة قياسا على المسح على الخفين فرق أ ه ل العلم بين المسح على ا ل ج ب ي ر والمسح على الخفين فقالوا المسح على الجبيره يقتص المسح على الرجلين الخف يقتص بالرجل فقط ا ل إ ن س ا ن لا يلبس الخف ة و الجورب الا في ا ل ر ج بينما المسح على الجبيره في أ ي عض سواء كان في القدم أ و في ا ل ز ر ا ع أ و في غيره ف إ ن ا ل إ ن س ا ن يمسح على الجبير في أ ي م ر ة كان طيب هل يشترط هل أ ن تكون الجبيره دي على ط ه ا ر ة مائيه يعني مثلا من كسر الذراع يقول لا انتظر بالجبيره حتى أ ت و ض أ فيشترط لا لا يشترط أ ن تكون الجبيره على ط ه ا ر ة مائيه كذلك ليس لها م د ة م ح د د ة لا يوم ولا ل ي ل ة ولا ث ل ا ث ة أ ي ا م بليالهن إ ن م ا مدتها م د ة البر الشفاء فيظل يمسح على الجبيره سواء كانت عشرين يوم أ ك ث ر أ ق ل ليس لها م د ة م ح د د ة كالمسح على الخف والجبيره تمسح جميعها والمسح كما اتفقنا المسح مره واحده ولا ثلاث مرات لا المسح م ر ة و ا ح د ة المسح كم م ر ة و ا ح د ة واضح يمسح المسح سواء كانت مسح الراس او المسح على الجورب او المسح على الجبيره فكل المسح يمسح مره و ا ح د ة أ م ا الغسل فثلاث مرات كما مر بين واضح ي ب ا المسح على الجبيره يمسح على الجبيره في اي موضع كانت ليس لها مده محدده ولا يشترط أ ن تكون على ط ه ا ر ة م ا ئ ي ة بل ب أ ي حال هذا من رفع الحرج عن ا ل أ م ا ل م س أ ل ة التي ذكرها ماذا لو لبس الخف أ و لبس جورب ومسح عليه ثم لبس جوربا آ خ ر عليه فهل يمسح على الثاني ا ل أ ع ل ى نعم يمسح على ا ل أ ع ل ى لا إ ش ك ا ل يمسح ع لكن ى ل ا ل م د ة ب م د ة المسح ا ل أ و ل ى واضح يا رجل لبس ج و ر ة ثم اشتد البرد فلبس جوربا اخر هل يمسح على ا ل أ ع ل ى يمسح على ا ل أ ع ل ى لكن ا ل م د ة ب م د ة المسح ا ل أ و ل ى باب نواقض الوضوء اتفقنا ا ل آ ن اكتمل ط ه ا ر ة الرجل ا ل آ ن سواء كان ا ل ط ه ا ر ة توضا كما ذكرنا في باب الوضوء حتى إ ذ ا وصل على الى غسل الرجلين ف إ ن كان لابسا للخف ذكرنا أ ح ك ا م الخف أ و كانت ع ا ر ي ة عن الخفاف فالواجب والفرض فيها أ ن تغسل ماذا لو انتقد و ض و ء ه ما هي إ ذ ن نواقض الوضوء نواقض الوضوء يعني مبطلات الوضوء م مبطلات الوضوء. بعض ط ل الوضوء ا ت ب أ ه ل العلم ذكر في نواقض الوضوء فذكروا فيها س ت ة نواقض من نواقض الوضوء أ و مبطلات الوضوء أ و ل ه ا الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين اما السبيلان فالقبول و ا ل د ب و ر فكل خارج من السبيلين ينقض الوضوء الخارج من السبيلين قد يكون يعني معتاد كالبول والغائط والمزي, والو... والمزي والودي والمني وغير ذلك أ و أ ش ي ا ء غير معتاده كخروج الحصى مثلا والدود وغير أ ي ض ا من القبل أ و ا ل د ب و ر فكل خارج من السبيلين سواء كان معتاد أ و غير معتاد ينقض الوضوء ينقض الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل يتوضأ اليمن من قال قال الوضوء حضر الله لا الله صلاة أحدكم إذا صلى وسلم رجل من حضر موت حتى أحدكم أحدث ما الحدث يا أ ب ا ه ر ي ر ة ما الحدث يا أ ب ا ه ر ي ر ة ما يقول لا يقبل الله صلاه أ ح د ك م إ ذ ا احدث حتى يتوضا فقال رجل ما الحدث قال فساء او ضراط ويدخل طبعا يدخل معلوم ان يدخل البول والغائط كما في حديث صفوان بن ع س ا ل ولكن من غائط الغائط البراء وبول ونوم كما س ي ا ت وكذلك ما ينقض الوضوء ا ل م ذ ي وسياتي تفصيل هذا كله ا ل م ذ ي و ا ل م ذ ماء أ ب ي ض رقيق يخرج عند ا ل ش ه و ة لا بشهوه د يخرج عند ا ل ش ه ة لا ب ش ولا يخرج دفقا ك ا ل إ ن س ا ن مثلا اذا ر أ ى من ا م ر أ ت ه شيئا فنظر اليها ب ش ه و ة وكذا فيعقب هذا النظر خروج ماء رقيق لزج يخرج عند ا ل ش ه و ة لكن وقت خروجه بعد ان تنطفئ ا ل ش ه و ة تقريبا ولا يكون دفقا كخروج المني ولا يعقبه ف ط و ر لان عندنا المني مثلا ماء أ ب ي ض غليظ س خ ي ن سمك له سمك س له خ يخرج ن ي عند ا ل ش ه و ة وهو الذي يكون منه الولد ويخرج دفقا من ماء دافق اي يخرج دفقا ويعقبه فتور يعقب, يعقب خروج المني نوع من الاسترخاء وهو الذي يكون منه الولد وهو على قولين العلماء ما بين نجس وطاهر ط ا والصحيح ه أنه ر لكن هذا هو المني المني ا ل أ ص ل فيه أ ن ه طاهر لكن ي ن ق ض الوضوء ولا لا كل خارج من السبيلين ي ن ق ض الوضوء عندنا ماء ثاني وهو المزي وهو الذي يكون عند ا ل ش ه و ة لا بالشهوه يعني وقت خروجه تكون وقت انطفاء ل ه ا ل ش ه و ة وهو ماء رقيق آه فيه لزج يخرج عند ا ل ش ه و ة لا بشهوه لكن لا يخرج دفقا لا يعقبه فتور وهو نجس وهو نجس بل ربما لا يحس المرء اصلا بخروج بخروج ا ل م ز كذلك عندنا الودي وهو و ماء ابيض أ ي ض ا رقيق يخرج بعد البول ي قد يكون لمرض ك ا ل ر ط و ب ة وغير ذلك وكلاهما نجس يعني ا ل م ز ي والودي و و نجس والمني الذي يكون منه الولد هذا طاهر يبعثنا خ ا ر ج من السبيلين كالبو والغائق والمني عرفناه والمزي والودي أ ي ض ا والريح فساء أ و دراث هذا كله ينقض الوضوء ب ا ل إ ج م ا ع قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاء مزاء يعني كثير المز فاستحييت أ ن أ س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني ل ف ا ط م ة رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا ف أ م ر ت المقداد رضي الله عنه أ ن ي س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يتوضا ويغسل زكره أو في يغسل وما أي يغسل ويغسل ة ي ز ك ر ه و م اي غسل ا ل ز ك ر ويغسل ا ل م ن ط ق ة كلها غسلا جيدا ثم يتوضا وضوءه ل ل ص ل ا ة ثم يتوضا وضوءه ل ل ص ل ا ة وهذه ا ل أ ش ي ا ء التي ذكرناها هو الخارج من السبيلين ينقض الوضوء ب ا ل إ ج م ا ع ا ل أ م ر الثاني مما ينقض الوضوء زوال العقل أ و تغطيته ب إ غ م ا ء أ و نوم مستغرق ما معنى هذا زوال العقل كل أ م ر زال به العقل من جنون و إ غ م ا ء وسكر وغير ذلك هذا كله ينقض الوضوء زوال العقل فكل زوال للعقل أ و ت غ ط ي ة على العقل ك ا ل إ غ م ا ء وغير ذلك هذا كله ينقض الوضوء وكذلك من هذا النوم فالنوم أ ي ض ا مما يكون مما يغطي العقل مما يغطي العقل و إ ن كان ورد فيه ن ص بنفسه عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهل فمن نام ف ل ي ت و ض ع الوكاء الرباط وهذا إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا نام زال شعوره بالكلي فالنوم على ثمانيه ة أقوال أ ل ل اقوال ل ل مسألة ع م في ن ا ل ض و وعدم ء نقد و و ض ء ع لاهل ى ث م ن ي ة أقوال أ ل العلم الراجح فيه أ ن ه النوم الذي يزول معه الشعور لاجل هذا المصنف رحمه الله ضم النوم إ ل ى م س أ ل ة ت غ ط ي ة العقل زوال العقل أ و تغطيته ب إ غ م ا ء ف إ ذ ا كانت إ غ م اغفاء ء أو إ خ ف ي ف ة ف إ ن هذا لا ي ن ق غ الوضوء ي ب ن ا النوم على ث م ا ن ي ة أ ق و ا ل ل أ ه ل العلم الراجح أ ن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم الذي يزول معه الشعور لماذا ل أ ن ه يقول العين ك أ ن ه ا الرباط الذي يحرص السهل ا فالنوم ينقذ الوضوء لهذا إذن الإغفاء الخفيفة يشعر ينقذ به إذن تنقض الوضوء ولا لا, لا تنقض الوضوء لحديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وفيه قال عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان يا رسول الله وهذا استدل به بعض أ ه ل العلم أ ن النوم لا ينقض الوضوء لكن هذا فيه إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن النوم هذا المقصود به ا ل إ غ ف ا ء ه ا ل خ ف ي ف ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يغفي إ غ ف ا ء خفيفا يعني يدري ما الذي يخرج منه فهذا لا ينقض الوضوء إ ن م ا الذي ينقض الوضوء الذي يزول معه الشعور سواء كان هذا ا ل ن و م مستلق على ظهره أ و على جنبه أ و ممكن مقعدته من ا ل أ ر ض أ و غير ذلك أ و حتى نام وهو قائم واقف فهذا كله ا ل ع ب ر ة في زوال الشعور متى نام فزال شعوره يعني إذا, أقرأ اذا خرج منه شيء لا يدري به فحينئذ هذا هو الناقض للوضوء ولا عذره ب ك و ن مستلقى على ظهره او نائم على جنبه او ممكن مقعدته من الارض ام لا وهذا كل تفصيلات عند اهل العيد ويقولون من, من نام مثلا وهو ممكن مقعدته من الارض لا ينقض الوضوء لماذا قالوا يعني تمكين ا ل م ق ع د ة من الارض الغالب انه لا يخرج منه شيء واضح فهذا الذي ا ل تفريق لكن ب أ ي ص و ر ة كانت المهمه ان النوم الذي يزول معه الشعور هو النوم الناقد للوضوء وزوال العقل بالجنون يعني زوال العقل ما هو المجنون له عقل ولا لا إ ذ ا جن الرجل زال ع ق ل وكذلك المغمى عليه هذا كل ه ناقد للوضوء أ و السكس كل ه ينقد الوضوء واضح قال ابن المنذر وزوال العقل ب أ ي وجه زال العقل أ ح د ا ث ينقض كل واحد منه ا ل ط ه ا ر ة ويوجب الوضوء ف إ ذ ا جن الرجل فهذا قد انتقد وضوء أ و أ غ م ي عليه أ و سكر أ و نام فزال شعوره هذه كلها أ ح د ا ث تنقض الوضوء ا ل أ م ر الثالث من نواقض الوضوء مس ح الفرج بباطن الكف ما معنى المس المس هو ا ل إ ف ض ا ء إ ل ى القبول أ و الدبر بغير حائل المس ل غ ة هو ا ل إ ف ض ا ء بباطن الكف فخرج به ما لو مس ذكره بظاهر الكف بظهر الكف ي ب المس بيه إ بباطن الكف لقوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ف ض ى احدكم بيده إ ل ى ذكره دونها ستر ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء وقال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا يبى المس هو الافضاء الى الفرد قبلا او دبرا بباطن الكف هكذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى ومنه اخذ العلماء ان المس لا بد ان يكون به بباطن الكف فما لو مس ذكره بخارج ال... ب... ب... بظهر الكف فهذا لا ينقض الوضوء وفي حديث م ح ب ي ب رضي الله ع ن ه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضا من مس فرجه فليتوضا وهذه ا ل م س أ ل ة أ ي ض ا مما اختلف فيها أ ه ل العلم رحمهم الله تعالى فالصحيح أ ن مس الفرج بباطن الكف ينقض الوضوء سواء كان بشهوه ة أو بغير ش و س او ء كان ب ش ه ة أو بغير شهد ومن أ ه ل علم قال إ ن المس يشترط أ ن يكون ب ش ه و ة أ ي الذي ينقض الوضوء يشترط أ ن يكون ب ش ه و ة جمع ا بين هذا الحديث وحديث إ ن م ا هو بضعه منك لكن هذا الحديث على الصحيح أ ن ه منسوخ كما قال غير واحد من أ ه ل العلم هو حديث طلق بن علي أ ي نعم يشمل ا ل أ ص ا ب ه طيب م س أ ل ة م ه م ة جدا عندنا في هذه ا ل ن ق ط ة وهي لو أ ن ا ل م ر أ ة ت و ض أ ت وغسلت لصبيها غسلت لصبيه فلا بد وان تلامس بيدها فرج الصبي ذكرا أ و قبلا ودبرا فهل هذا ينقض الوضوء يعني ا ل م ر أ ة لو ت و ض أ ت ثم غسلت لصبيه الصغير فهل هذا ينقض وضوءها أ م لا أ ج ا ب الشيخ ابن عثيمان رحمه الله عليه ر ح م ة و ا س ع ة عن هذه ا ل م س أ ل ة وقال ب أ ن هذا لا ينقض وضوءها ب ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره من مس ذكره ل أ ن ذكره يقول ل أ ن ذكر الصبي الصغير ليس كفرجها سواء ا ل ق ب ل أ و الدبر وكذلك لو غسل الرجل لولده الصغير فلامس أ و مس بيده فرج ولده قبلا ودبرا ف إ ن هذا لا ينقض الوضوء على ظاهر الحديث لا ينقد روضه لكن م ل هذا ل ذ تقوله ينبغي أ ن يضع حائل أ و كذا بينه يعني لا يزيد ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة أ ك ل لحم ا ل إ ب ل وهذه من أ ف ر ا د مذهب أ ح م د رحمه الله يعني لم يقل بها ا ل ا ئ م ة الثلاث أ ن أ ك ل لحم ا ل إ ب ل ينقد روضه و ا ل ص ي ح في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أ ن ا ت و ض أ من لحوم الغنم قال إ ن شئت ت و ض أ و إ ن شئت لا ت ت و ض أ قال أ ن ا ت و ض أ من لحوم ا ل إ ب ل قال نعم ت و ض أ من لحوم ا ل إ ب ل وفي حديث ا ل ب ر ا ء بن عزب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم توضا من لحوم ا ل إ ب ل ولا تتوضا من لحوم الغنم طيب ما هي العلة طيب وما الفرق بين لحوم الإبل الغنم الصحيح أ ن العله غير م ن ص و ص ة في الحديث انه أ م ر واضح ومن أ ه ل العلم من ذهب إ ل ى أ ن لحم ا ل إ ب ل فيه ق و ة ش ي ط ا ن ي ة فيه ق و ة و ح ر ا ر ة فقالوا ت ط ف أ بعد ذلك بالوضوء لكن العله ص ر ا ح ة لم تذكر ر أو ص ي ح ة لم تذكر في ا ل أ ح ا د ي ث لهذا لم القول الأئمة الثلاثة لكن بهذا هذا يأخذ من أفراد مذهب أحمد وهو الصحيح مذهب وهو قال ابن القيم رحمه الله ولا يضر أ ح م د أ ن أ خ ذ بحديث النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه ا ل وسلم وان كان هذا على خلاف الجمهور لكن هذا من حس الدليل أ ق و ى مما ينقض ر ض و ء ايضا التقاء الختانين اللي و ختان الرجل وختان المرء قال صلى الله عليه وسلم إ ذ اذا جاوز الختان الختانة إ جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل والتقاء الختانين أ ي ختان الرجل وختان ا ل م ر أ ة ينقض الوضوء وهو أ ي ض ا ن ا ق ض ل ل ط ه ا ر ة يعني يجب فيه ا ل غ ز ل ولا يكون التقاء الختانين إ ل ا إ ذ ا غيب الرجل من ز ك ر ي ه قدر ا ل ح ش ف ة في فرج المرء ل أ ن موضع الختان هو م ؤ خ ر ة ر أ س ا ل ز ك ر لو موضع ختان الذكب وليست ا ل م ل ا م س ة ا ل ظ ا ه ر ة فمتى يلتقي الختان الختان إ ذ ا أ د خ ل الرجل قدر ا ل ح ش ف ة في فرج ا ل م ر أ ة حينئذ ينتقد ل و ض و ء بل يجب من هذا ا ل غ س ت و إ ن لم ينزل كما س ي أ ت ي ن ا في باب ا ل غ س ت و أ ي ض ا في هذا الحديث فيه د ل ا ل ة على وجوب ختان ا ل م ر أ ة وقيل المراد بالختان يعني موضع الختان الله أعلم أ م ا ا ل أ م ر ا ل ث ا ل ث من نواقض الوضوء فهو ا ل ر د ة عن ا ل إ س ل ا م و ا ل ر د ة تعلمون أ ن الوضوء ع ب ا د ة و ا ل ر د ة تحبط سائر العمل ومنه الوضوء لقوله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ايات الكلام طيب ا ل م س أ ل ة أ و الضابط الثاني يحرم على المحدث حدثا أ ص غ ر أ ي الذي أ ح د ث حدثا أ ص غ ر يحرم عليه ث ل ا ث ة أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل الصلاه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله ص ل ا ة أ ح د ك م إ ذ ا أ ح د ث حتى ي ت و ض وهذه و ا ض ح ة أ م ا ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة فهي الطواف فيحرم على المحدث حدثا أ ص غ ر الطواف بالبيت وهذه ا ل م س أ ل ة فيها ك ل ا ف بين أ ه ل العلم يعني وجوب ا ل ط ه ا ر ة للطواف بالبيت هذا قول جمهور العلماء أ م ا القول الثاني وهو أ ن ه يستحب فقط ا ل ط ه ا ر ة للطواف بالبيت هذا قول ا ل أ ح ن ا ف واختاره في ر و ا ي ة عن أ ح م د رحمه الله واختاره شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى وحديث الطواف بالبيت ا ل ص ل ا ة إ ل ا أ ن الله أ ب ا ح فيه الكلام هذا هو محل الشاهد وهذا الحديث فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه بين أ ه ل العلم لكنهم على كل فالجمهور يقولون إ ن ه يجب على الرجل أ ن يبتدئ الطواف بطهاره فاذا انتقد وضوءه أ و طهارته أ ث ن ا ء الطواف أ ك م ل الطواف دون أ ن يعيد ا ل ط ه ا ر وهذا أ ي ض ا كانت ح ج ة ل أ ص ح ا ب القول الثاني ف إ ذ ا كان يشترط ويجب فعليه أ ن ي ت و ض أ م ر ة أ خ ر ى ثم ي أ ت ي ف ي س ت أ ن ف الطواف لكن الجمهور يقولون إ ذ ا ابتدا الواجب عليه ان يبتدا الطواف بطهاره ف إ ذ ا انتقد و ض و ء ه أ ث ن ا ء الطواف جاز أ ن يتم الطواف على حاله ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة وهي أ ي ض ا محل خلاف وفيها كلام طويل وهي مس أ ل ة نس المصحف يحرم على المحدث حدثا أ ص غ ر مس المصحف لا ا ل ق ر ا ء ة في المصحف ي ع ن ي لا يحرم عليه ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن إ ن م ا يحرم عليه أ ن يمس المصحف وهذا قول, الجماهير. هذا قول جماهير العلماء أ ن ه يحرم مس المصحف, المصحف بغير وضوء لحديث ع م ر بن حزم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إ ل ى أ ه ل اليمن لا يمس ا ل ق ر آ ن إ ل ا طاهر لا يمس ا ل ق ر آ ن إ ل ا طاهر وهذا قول سعد بن أ ب ي وقاص وسلمان الفارسي وعبد الله بن عمر يقول و لا نعرف و لا يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إ ج م ا ع ا وهذه ا ل م س أ ل ة هو ما يقال الاجماع السكوتي اجماع إ ي ه سكوتي ان ا ل إ ج م ا ع إ م ا ان يكون إ ج م ا ع صريح أ و إ ج م ا ع سكوتي أ م ا ا ل إ ج م ا ع السكوتي فمتنازع فيه ولا يكون ا ل إ ج م ا ع السكوتي حجه الا من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح لماذا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا كذا وضح ا ه ا فالنبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا سكت فيكون سكوته إ ط ر ا ء وحجه اما سكوت غيره فلا يكون ح ج ة على الصحيح ولا يكون إ ج م ا ع ا لماذا ل أ ن الرجل قد لا يعلم ب ا ل أ م ر فيسكت عنه و هو لا يعلم به أ و يكون عنده تردد في ا ل م س أ ل ة أ و غير ذلك من ا ل أ م و ر فليس معنى أ ن ه م سكتوا عن الشيء أ ن ه م أ ج م ع و ا على ج و ا ز وعندنا حديث ذلك وهو حديث أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه في حديث عبد الله بن مسعود لما وجد ج م ا ع ة في المسجد هذا الحديث أ خ ر ج ه الدارمي في م ق د م ة سننه وابن م ا ج ة في سننه أ ي ض ا وهو صحيح أ ن أ ب ا موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه وجد ج م ا ع ة في ا ل مسجد في مسجد ا ل ك و ف ة وقد تحلقوا حلق ولهم عريس في وسط الحلق فيقول سبحوا م ئ ه فيسبحوا م ا ئ م ا ه م حصى فيعدون م ا ئ ة تسبيح هللوا م ا ئ ة كبروا م ا ئ ة وهكذا فيعد و فلما راهم أ ابو موسى الاشعري رضي الله عنه لم يحرج جوابه انما انتظر حتى رجع إ ل ى ابن مسعود رضي الله عنه فهل سكوت ابي موسى رضي الله عنه إ ق ر ا ر ا لهم على ما يصنعون لا فقالوا ليس سكوت احد حج السكوت ليس حينئذ حج ولا يعد إ ج م ا ع ا على الجواب بدليل أ ن ابا موسى راهم وسكت حتى يرجع الى ابن مسعود قال ما حملك على أ ن تسكت قال رجاء أ م ر ك يا أ ب ا عبد الرحمن قال, لماذا لم تنكر عليهم قال حتى أ ن ت ظ ر أ م ر ك فحينئذ سكوت, سكوت ابي موسى رضي الله عنه في ب د ا ي ة ا ل أ م ر هل هذا إجماع؟ هذا أو هل تجويز لهم على ما يفعلون أ ب د ا فليس السكوت يعني ح ق ي ق ة م س أ ل ة ا ل إ ج م ا ع السكوتي متنازع فيها كثيره والصواب أ ن ا ل إ ج م ا ع السكوتي صحيح يعني أ ن ا ل إ ج م ا ع السكوتي لا يكون ح ج ة إ ل ا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يع... إ ذ ن القول ا ل أ و ل في م س أ ل ة مس المصحف وهو قول الجماهير ب ح ر م ة مس المصحف لغير ا ل م ت و ض ع واستدل كما قلنا بحديث لا يمس ا ل ق ر آ ن إ ل ا طاهر ونقل ا ل إ ج م ا ع على هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال وقال أ ج م ع ف ه ء ا أ م ص ابن ر تدور الذين الفتوى ا عليهم وعلى أ ص ح ه م م ب أ المصحف لا يمسه إلا طاهر يمسه و قدامه ا ابن ل ق رحمه الله لا نعرف مخالفا في ذلك إ ل ا داود يعني الظاهر أ م اما القول الثاني وأنه يجوز س ل لغير م ص ح ف القول م ت و ض ع فهذا ج م ا ع ة من أ ه ل العلم منهم داود الظاهري وابن والشوكان ا ل منهم ن و حز ص ع ا ن ي و ا ل أ ل ب ا ن ي رحم الله الجميع وقالوا المقصود لا يمس ا ل ق ر آ ن إ ل ا طاهر قالوا المسلم طاهر بكل ح ا ك والمسلم لا ينجو فحينئذ المقصود لا يمس ا ل ق ر آ ن إ ل ا طاهر يعني الطهاره العامل ي الطهاره ب ا ل ص و ر ة ا ل ع ا م والمسلم لا ينجو فحينئذ انصرف الكلام على أ ن ه يجوز مسح المصحف لغير المتوضا وكنت أ ر ى من شيخنا ف ض ي ل الشيخ ح و ي ن ي تسهيل في, في هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ح ق ي ق ة منذ سنوات يعني لكن شيخنا الشيخ وحيد بالي نقل عنه من ف ت ر ة ب س ي ط ة القول بعدم جواز مسح المصحف ب غ ي ر ا ل م ت و ض ع م و ا ف ق ة للجماهير قال لما ت أ م ل ت ا ل أ د ل ة رجعت إ ل ى قول الجمهور رجعت إ ل ى قول الجمهور طيب عندنا مسائل أ و ل ا مس ا ل م ر أ ة لا ينقض الوضوء لو مس الرجل م ر أ ت ه ف إ ن هذا لا ينقض الوضوء سواء مسها ب ش ه و ة أ و بغير شهوه ب ذ ل ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل أ ن مس ا ل م ر أ ة لا ينقض الوضوء سواء كان ب ش ه و ة أ و بغير ش ه و ة أ م ا مس ا ل م ر أ ة التي تحل له كما لو مس ا م ر أ ت ه أ و سلم على أ خ ت ه أ و ممن يجوز له أ ن يمسها من محارمه فهذا لا شيء فيها لا ينقض الوضوء ولا غيره ومس ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة لا ينقض الوضوء ايضا لكنه على الصحيح محرم واضح. فلا يجوز للرجل م ل ان أ يصافح المرء لكن لو ان رجلا متوضئا صافح ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة هل يقال بنقد وضوئه لا لا ينقد الوضوء لكنه حرام لا ك ن ه إيه؟ ح ر م لا يجوز أ ن يصافح الرجل ولا أ ن يمس ا ل ر ج ل ل ا م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة المسألة الثانية غسل الميت لا ينقد الوضوء فلو أ ن رجلا غسل ميتا لم ينتقد وضوء لكن يستحب له الوضوء لماذا قلنا هذا لحديث أ ن ه من مس من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا وهذا الحديث محمول على الاستحباب ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل فاذا غسلتموه ف إ ن ميتكم ليس بنجم فحسبكم أن ت غ س ل و ان أيديكم أ فحسبكم تغسلوا ايديكم, فحسبكم أن تغسلوا إيه؟ أيديكم. يبقى إ ذ ا غسل الميت لا ينقض الوضوء ولا يجب به الوضوء انما يستحب لمن غسله فقط أ ن يتوضا كما س ي ع ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة هل الدم ن ا ق ض للوضوء أ م لا هل انت ل د م ي ق ض الوضوء أم أ ن ممكن أ ن تجي ا ل آ ن ل أ ن نحن قلنا نواقض الوضوء ولم نذكر منها الدم إ ذ ن على الراجح أ ن الدم لا ينقض الوضوء وهذه ا ل م س أ ل ة على ث ل ا ث ة أ ق و ا ل لاهل العلم من اهل العلم من قال إ ن الدم إ ن الدم ينقض الوضوء سواء كان الدم ذا كثير أ و قليل يعني لو نزل من الرجل بضع قطرات من الدم انتقد و ض و ء هذا القول ا ل أ و ل سواء كان الدم ذا كثير أ و قليل ينقض الوضوء أ م ا القول الثاني وعلى هذا أ د ل ة أ م ا القول الثاني فقالوا إ ن كثير الدم هو الذي ينقض الوضوء وقليل الدم يعني إ ذ ا كانت ق ط ر ة أ و كذا لا ينقض الوضوء واستدلوا طبعا بنفس ا ل أ د ل ة للقول ا ل أ و ل لكن قالوا قليل الدم يرفع أ و لا ينقض من باب رفع ا ل ح ر ك والصحيح ان الدم لا ينقض الوضوء, أن الدم لا ينقض الوضوء. لماذا أ و ل ا قالوا ل ل ب ر ا ء ة ا ل أ ص ل ي ولم يصح أ ن نقض الدم ينقض له لم يصح في ه ح د ي ث ا ل أ م ر الثاني حديث الرجل ا ل أ ن ص ا ر ي اللي هو عباد بن بشر وعمار بن ي ا س ر لما أ م ر ه م النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يحرس الجيش ويبيت عليه في الليل للحراس وقام عباد بن بشر رضي الله عنه من ا ل أ ن ص ا ر على الحراس ونام, عم ونام عمار بن ياس فجاء الرجل من الكفار ف ر أ ى سوادا في, في ظلام الليل فعرف أ ن ه حارس ا ل ق و م فرماه بالنبل فلا يزال يرميه وقائم ه و في صلاته يصل وكان الدم ينزل منه وهو قائم يصل حتى إ ذ ا كثر الدم جدا ايقظ ص ا ح ب ة قالوا في هذا د ل ا ل ة على أ ن الدم لا ينقض الوضوء و أ ن الصحابي صلى والدم ينزل منه ومع ذلك وكذلك إ ق ر ا ر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ي أ ت ي إ ل ي ن ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه في هذا فسكوته صلى الله عليه وسلم إ ق ر ا ر على هذا ا ل أ م ر الثاني أ ن عمر رضي الله عنه لما طعن في ص ل ا ة الفجر لما طعنه المجوسي الشيعي الرافضي لما طعنه يعني ما خرج من صلاته م ب ا ش ر ة إ ن م ا أ ك م ل حتى إ ذ ا اشتد عليه ا ل ط ع م استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكذلك تواترت ا ل أ خ ب ا ر أ ن المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في دمائهم في أ ث ن ا ء الحرب وغير ذلك ولم يرد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم توضاؤوا اذا أ ص ا ب ك م الدم ولا غير ذلك من ا ل أ م و ر ا الدم ج أن لا ينقض الوضوء بل كانوا يصلون وثيابهم ا ل م ل ط خ ة بالدماء فالراجح أ ن الدم لا ينقض الوضوء وكذلك أ ي ض ا القيء لا ينقض الوضوء وهو على قولين أ ي ض ا للعلماء لكن الصحيح أ ن الدم والقيح والصديد وغير ذلك لا ينقض الوضوء لماذا لعدم الدليل على نقض الوضوء وهو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى أ ن الدم والقيح والصديد و ا ل ق ي ح وكل ذلك لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك قال س ا م ن ا باب الغسل انتقلنا ا ل آ ن من الوضوء ثم ا ل م ف ح على الخفين ي ثم نواقض الوضوء ثم ننتقل إ ل ى باب الغسل وباب الغسل ضبطه المصنف رحمه الله تعالى في خ م س ة ض و ا ب الضابط ا ل أ و ل في موجبات الغسل والضابط الثاني في شروط ص ح ة الغسل والضابط الثالث في فرض الغسل يعني تعميم البدن بالماء أ م ا الضابط الرابع ف و سنن الغسل والخامس في ا ل أ غ س ا ل المستحب قال رحمه الله تعالى وحفظه موجبات الغسل خمس موجبات الغسل بعض أ ه ل العلم كما عند ا ل ح ن ا ب ل ة جعلوها س ب ع ة وعليها صار المصنف في منار السبيل فيقول هنا موجبات الغسل خمسه ة و ي خ ر و ج المني والتقاء الختانين وخروج دم الحي وخروج دم النفاس و إ س ل ا م الكاس موجبات ل غ ل الأمور التي يجب بها الغسل عن بها يجب إذا, حدثت، اذا حدث ا ل إ ن س ا ن و ا ح د ة من هذه الخمس حينئذ يجب عليه أ ن يغتسل اما ا ل أ و ل ى فخروج المني خروج المني المني ذكرناه أ ن ه سائل أ ب ي ض س خ ي ن يخرج عند ا ل ش ه و ة ويخرج دفقا ويكون منه الولد وهو طاهر على الصحيح واضح؟ تمام وخروج المني يختلف عن انتقال المني ي خ ت ل فخروج عن انتقال المني ف المني هو الذي يوجب الغسل فلو تحرك المني في جوف الرجل فلم يخرج لا يجب الغسل إ ن م ا يجب الغسل بالخروج فلا بد أ ن يخرج المني حتى يقال بالغسل سواء خرج في احتلام أ و جماع أ و غير ذلك ومعلوم ان ا ل م ن ي ة يخرج دفقا ويكون ب ل ذ ة وغير ذلك في النوم يشترط ا ل ر ؤ ي ة بقوله صلى الله عليه وسلم لما قالت ام سليم يا رسول الله إ ن الله لا ي س ت ح ي من الحق فهل على ا ل م ر أ ة من غسل إ ذ ا هي ر أ ت فهل على ا ل م ر أ ة غسل إ ذ ا احتلمت قال نعم إ ذ ا ر أ ت الماء فلو ر أ ى الرجل أ و تذكر الرجل في منامه انه ل م ا م أ ن يحتل م ثم استيقظ فلم يجد بلل فلا يجب عليه الغشط س إنما متى الغسط يجب عليه الغسط. إذا استيقظ فوجد البلل, إذا استيقظ فوجد البلل. إ ذ ا ر أ ى الماء إ ذ ا وجد الماء في حديث م س ل م ه رضي الله عنها قالت يا رسول الله إ ن الله لا ي س ت ح ي من الحق فهل على ا ل م ر أ ة غسل إ ذ ا احتلمت في حديث م س ل م ة رضي الله عنها قالوا فوضعت ام السلمه رضي الله عنها يدها على وجهها وقالت اوتحتلم ا أو ل م ر أ ة يا رسول الله قال تربت يمينك بم ا يشبهها ولدها إ ذ ن وفي حديث عائشه ة رضي ا ل ل عنها قالت أ ف لك أ و ت ح ت ل م ا ل م ر أ ة فهذا يدل على أن بعض النساء ان ل الاحتلام يقع لبعض النساء ولا يقع لبعضهن فحدث استغراب من ع ا ئ ش ة ام سلمه رضي الله عنهن ولسؤال ك و ن ل أ م سليم رضي الله عنه فقالوا انه أ ي الاحتلام يقع لبعض النساء ولا يقع لبعضهن كذلك تكلمنا يكون الغذب وهذا إذا التقاء الختانين تكلمنا عليه يبقى إذا جاوز الختان الختان ولا يكون التقاء الختانين إلا إذا غاب قدر الحشفة من موجبات جاوز غاب إذا قدر في فرج المرء فحينئذ يجب ا ل غ س ل وان لم ينزل سواء أ ن ز ل أ و لا بهذه م س أ ل ة بخلاف م س أ ل ة خروج المني إ ن م ا كما قال صلى الله عليه وسلم إ ذ ا جلس بين شعبها ا ل أ ر ب ع ثم جهدها فقد وجب ا ل غ س ل و إ ن لم ينزل من موجبات ا ل غ س ل أ ي ض ا خروج دم الحي خروج دم الحي ف ا ل ع ذ ر ة في م س أ ل ة وجوب ا ل غ س ل بخروج الدم لا بانتقال الدم وشعور ا ل م ر أ ة ب ح ر ك ة الدم يعني ا ل م ر أ ة قد تشعر ب ا ل أ ل م قبل خروج الدم تشعر ب أ ل م الحي و أ ل م خروج الدم الحي و انتقال الدم لكن لا يخرج ف ا ل ع ب ر ة بخروج الدم ف إ ذ ا خرج الدم فقد وجب الغسل لكن متى تغتسل إ ذ ن قطع دم الحي يبعثون خروج دم الحي من موجبات الغسل و كذلك خروج دم النفاق وسياتي التفصيل ا في الكلام على دم الحيض ودم النفاس في باب الحيض الذي س ي ا من موجبات الغسل أ ي ض ا إ س ل ا م الكافر ف إ ذ ا أ س ل م الكافر سواء كان كافرا أ ص ل ي ا أ و مرتدا يعني كان مسلما ثم م ر ت د ا ثم رجع إ ل ى ا ل إ س ل ا م فعليه الغسل وكذلك لو كان كافرا أ ص ل ي ا ثم أ س ل م فعليه الغسل لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل قيس رضي وسلك بن بماء عنه أنه أن عاصم فأمره شروط ص ح ة الغش أ و ل ا ا ل إ س ل ا م فيشترط ل ص ح ة الغش ا ل إ س ل ا م والعقل و ا ل ن ي ة والتمييز نحن قلنا ما حد ا ل ت معنى ي ي ز ما م التمييز أ ن يميز ا ل ع ا د ة من ا ل ع ب ا د ة و ق ا ل يميز ا ل ج م ي ل ة من ا ل د م ي م ة و ق ا ل أ ن تبلغ ست او سبع سنوات واضح فيشترط في شروط ا ل ص ح ة الغسل يشترط أ ن يكون مميزا وكذلك الماء الطهور فيشترط في الغسل أ ن يغتسل بماء طهور فخرج به ما لو اغتسل بماء صبور ماذا بماء طهور اللي هو الماء من السماء أو ماء الحنفية أو ماء الكذا أو ماء يبا الغسل اللي الفرض اللي النزل الحنفية كذا الترع إذن كده؟ هو فيه طهور هو يجب يغتسل أن ن ل أو أو أو و أ ف هذا كله هو الذي يرفع ا ل ج ن ا ب ة ويجب به ا ل غ س ل واضح ا ل أ م ر السابع إ ز ا ل ة ما يمنع وصوله نفس ا ل م س أ ل ة تكلمنا عليها في الوضوء فلو أ ن ا ل م ر أ ة مثلا وضع على أ ظ ا ف ر ه ا المناكير فيجب إ ي ه ازالته حتى يصل الماء إ ل ى ا ل ب ش ر ة ويعمم البدن به. به اما فرض ا ل غ س ل ما معنى فرض الغش الركن ا ل أ ص ل ي أ و ما يجب في الغش ان ل ل ي هو أ يعمم البدن بالماء فرضه واحد وهو تعميم البدن, بالماء تعميم البدن بالماء فعن ميمونه رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا ل ج ن ا ب ة ف أ ك ف ا بيمينه على شماله مرتين أ و ثلاث ثم غسل فرجه ثم ضرب ا ل أ ر ض بيده أ و الحائط مرتين ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه و ز ر ا ع ي ه ثم أ ف ا ض الماء على ر أ س ه ثلاثا ثم غسل باقي الجسد ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه إ ذ ن م س أ ل ة المضمضه والاستنشاق تكلمنا عليها في باب الوضوء وقلنا ماذا قلنا ان المضمضه و ا ج ب ة في الغسل والوضوء في الوضوء والغسل وفي حديث ميمون الذي ذكرناه قالت فمضمض واستنشق ا في الغسل فالصحيح أ ن ا ل م ض م ض ة والاستنشاق و ا ج ب ة في الغسل في الوضوء والغسل وذكرنا فيها أ ر ب ع اقوال للعلماء قبل ذلك لكن هذا هو الراجل ب ا ل ن س ب ة لسنن الغسل سن ن الغسل احنا قلنا فرض الغسل تعميم البدن بالماء فمن عمم بدنه بالماء مع المضمضه والاستنشاق فقد اغتسل وصح غ س ه فلو أ ن ر ج ل سقط في س ر ع ة أ و نهر ونوى ا ل غ س و وعمم بدنه بالماء ومضمض واستنشق ثم خرج من النهر فقد ارتفع حدثه وكان طاهرا أ و كان متطهرا وضح هذا هو الاصل ذا الفرد ان ه بدنه يعمم بالماء ويعم الماء سائر بدنه مع ا ل م ض م ض ة والاستنشاق على القول ب ا ل و ج و د واضح طيب هناك بقى امور س ن ة ز ا ئ د ة هذه السنن ترفع اليه الدرجات وتقرب الى الله تبارك وتعالى من هذه السنة هذه وهي أ ي ض ا ماخوذه من أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ و ل إ ز ا ل ة ما لوثه من أ ذ ى أ ي ي ب د أ الرجل أ و ل ا في ا ل غ س ب فيغسل ما لوثه من ا ل أ ذ ى يعني من المني يغسل ا ل م و ا ب ع التي فيها المني وفي ق ا ل ت ميمونه رضي الله عنها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع ا ل ج ن ا ب ة ف أ ك ف أ بيمينه على شماله مرتين أ و ثلاث ثم غسل فرجه ثم ضرب يده ب ا ل أ ر ض أ و الحاء مرتين بيغسل يعني من مكان ا ل أ ذ ى الذي أ ص ا ب ه ي ب د أ الرجل فيزيل ا ل أ ذ ى ل ومواضع أ و بعض آآ نقط ا ل م ن ي أ و قطرات ا ل م ن ي إ ذ ا أ ص ا ب ت الجسم ثم ي ب د أ بالوضوء أ و من السنن أ ن ي ت و ض أ قبل الغسل ي ب د أ الغسل بالوضوء لقول ا ل م ي م و ن ة رضي الله عنها ت و ض أ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه ل ل ص ل ا ة غير رجليه ثم عمم البدن بالماء إ ل ى آ خ ر م قال غسل ا ل أ ع ض ا ء ث ل ا ث وبيغسل في, في الغسل يغسل ا ل أ ع ض ا ء ث ل ا ث أ ف ا ض الماء على على جسده يغسل ثلاث. يبقى غ س ل ثلاث ي الغسل كم م ر ة كالوضوء تماما يغسل البدن أ و يمرر يده, يده على البدن ثلاث مرات فلو مر يده على بدنه م ر ة و ا ح د ة أ و وقف تحت الدش مثلا وغسل م ر ة و ا ح د ة و غسله صحيح أ م لا صحيح لماذا ل أ ن ثلاث مرات به إ ي س ن ة ت م التيامن م ا أ ي ي ب د أ بمواضع أ و ب ا ل أ ع ض ا ء اليمنى ثم اليسرى لحديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ا ل ت ي ا م ن في كل شيء في طهوره إ ل ى آ خ ر مقال ف ي ب د أ يغسل ا ل أ ع ض ا ء اليمنى ا ل أ و ل ثم ا ل أ ع ض ا ء اليسرى وكذلك الموالاه يعني يتابع بين أ ع ض ا ء الغسل يتابع يغسل هذا العضو ثم ينتقل لهذا العضو الذي بعده فلا يفصل بين أ ع ض ا ء الغسل لا يفصل بين أ ع ض ا ئ ه فاصلا طويلا عرف إ ن م ا يوالي بين هذه ا ل أ ع ض ا ء من السنن أ ي ض ا الدلك ما معنى ا ل د ل ك ان هو يمرر يده على ا ل أ ع ض ا ء ا ل م غ س و ل ة حتى ي ت أ ك د من وصول الماء إ ل ى العض وبعض الناس من, ال... من س ر ع ة الوضوء مثلا تجد وهو ب ت و ض ا بعض الوضوء تجد أ ج ز ا ء من... من زراعه لم يصلها الماء أ ج ز ا ء من يديه لم يصلها الماء ا ص ل فلو أ ن ه مرر ب... مر بيديه على العض ل ت أ ك د ن ا من وصول الماء إ ل ى العض لأن هذا من السنن دلك من هذا الأعضاء. يعني تمرر ايدك على الاعضاء على بدنك على الجسد وانت في حال ا ل غ س ل من المستحب ايضا غسل الرجلين بمكان اخر لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل او ت و ض أ وضوءه ل ل ص ل ا ة الا غسل الرجلين ثم اغتسل عمن بدنه بالماء ثم انتقل الى خارج الاخرار الانا الذي كان يغسل فيه فغسل رجليه لكن ا ل آ ن مثلا لو ن ر ج ل بيستحم في الحمامات ا ل م و ج و د ة ف ل يجوز انه أ ي ن يتنحى يتقل لها ما استطاع لكن لو كان بيغسل مثلا في ا ل ط ف ة أ و البني أ و غيره فينتقل إ ل ى يخرج من البني ويغسل رجله برا ه ل ي البني نتوقف إ ن شاء الله عند ا ل أ غ ف ا ل ا ل م س ت ح ب ة ل أ ن ه في أ ك ث ر م س ا ل ة نتوسع فيها إ ن شاء الله تعالى فنصلي إ ن شاء الله تبارك وتعالى ونتوقف عند قوله ا ل أ غ ف ا ل ا ل م س ت ح ب ة بسعه أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله ربنا وبركاته لله